سبع استمع إلى الحوار ثم قرأه واكتب عنوانا مناسبا له واكتبه في دفترك سنعد مجلة أدبية في نادي الثقافة والفن وماذا نضع في محتويات المجلة يا أصدقائي؟ من الممكن أن تكون فيها قصص قصيرة وأشعار جميلة وأيضا نقطة من جحا وحكاية من حكايات ألف ليلة وليلة ونعرف فيها بعض الروايات وكتابها ستكون هذه المجلة جميلة جدا يا أصدقائي